بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن العلامة الثالثة من هذه العلامات الكبرى ألا وهي يأجوج ومأجوج وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان نفعنا الله وإياكم بالاستماع إليه والآن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 الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة لا زلت أتحدث بحول الله وطوله ومدده عن العلامات الكبرى للساعة تلك العلامات التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أي ونحن نتحدث ونتناقش فقال عليه الصلاة والسلام ما تذكرون فيما تتحدثون وتتناقشون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم تكلمت في اللقاءات الماضية عن علامتين اثنتين من هذه العلامات الكبرى عن المسيح الدجال وتكلمت في أربع محاضرات على التوالي عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وختمت في المحاضرة الماضية بنزوله عليه السلام وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن العلامة الثالثة من هذه العلامات الكبرى ألا وهي يأجوج ومأجوج فأرجو أن تنتبهوا معي جيدا فإن الحديث عن يأجوج ومأجوج حديث يحتاج إلى تحقيق وتدقيق فإن ما صدر في كتب التاريخ من الخيالات والأساطير والأوهام عن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين كلام يندى له جبين التحقيق خجلا وحياء وطوال الأيام الماضية وأنا أقرأ كلاما كثيرا طويلا لا قدم له ولا ساق فالأمر يا إخوة في هذه المسائل الغيبية يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تدقيق لأن هذا الغيب لا ينبغي لمخلوق يحترم عقله ويحترم نفسه أن يتكلم فيه كالمة واحدة إلا بصريح القرآن أو صحيح السنة لا ينبغي لأحد أن يتكلم في مثل هذه الغيبيات الكبيرة إلا بدليل صريح من القرآن أو بدليل صحيح من كلام النبي الصادق عليه الصلاة والسلام فلقد أورد كثير من المؤرخين والكتاب اخبارا عجيبة وروايات عجيبة وغريبة عن يأجوج ومأجوج تحدث فيها عن أصلهم ونسبهم وأوصافهم ومكانهم وهذه الأخبار العجيبة والروايات الغريبة لا تعد أن تكون مجرد خرافات وخيالات وأوهام وأساطير لأنها لم تؤخذ من المصادر اليقينية من القرآن والسنة محمدية ونحن لا نقبل كما ذكرت أي خبر من الأمور الغيبية أو في الأمور الغيبية إلا عن الله تبارك وتعالى وعن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يجوز البتة لأحد أن يتكلم في مثل هذه المباحث إلا بالدليل ثم نحن لسنا في حاجة على الإطلاق إلى أن نلهث وراء هذه الأخبار المكذوبة والروايات الموضوعة بل يجب على المسلم العاقل أن يقف مع ما أورده القرآن وما أوردته سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذ لو علم الله تبارك وتعالى في الزيادة على ما ذكر لنا في القرآن خيرا لذكرها لنا ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة عما نقل إلينا خيرا لذكره لنا فالعاقل هو الذي يقف مع ما ثبت في القرآن ومع ما ثبت في صحيح السنة ويعلم أن في هذا القدر الكفاية وأن هذا القدر المنقول هو المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة الموجزة المهمة أقول يأجوج ومأجوج أمتاني من البشر ليس من الجن وليس من الشياطين وليس من الملائكة بل من البشر من نسل نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم من ذرية آدم عليه السلام لكنهم يتصفون بالكثرة الكاثرة والاجتياح المروع والإفساد والتخريب والتدمير في الأرض تدبر معي أقول يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من نسل آدم لأن كل البشر من آدم ودعك من هذا الكلام الساقط الباطل الذي ينشر علينا من آل لآخر بأن آدم ما كان أصل البشر وما كان أبا البشرية هذا كلام باطل لأنه تكذيب لصريح القرآن فآدم عليه السلام هو أبو البشر ويأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم لكنهم يتصفون بالكثرة بالإفساد في الأرض بالاجتياح المروع كما سأفصل الآن بالدليل ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان اسمان أعجميان قال المحققون من أهل اللغة وهما مشتقان من أجيج النار يأجوج ومأجوج قال المحققون من أهل اللغة مشتقان من أجيج النار أي التهابها، ومن الماء الأجاج من أجهز النار أي التهابها، ومن الماء الأجاج والماء الأجاج هو الماء الشديد الملوحة والحرارة أيضاً، هو الماء الشديد الملوحة والحرارة أيضاً، فإذا ما يجوج وما يجوج إسمان أعجمياً مشتقان عند المحققين من أهل اللغة من التهاب النار اي اجيجها او من الماء الاجاج اي الشديد الملوحة والحرارة فشبه بالنار الملتهبة المتأججة المضطرمة وشبه بالمياه المحرقة المتموجة لماذا لكثرة افسادهم وتخريبهم وتدميرهم في الارض يعني هذا الاشتقاق اللغوي يبين طبيعة هاتين الامتين ولذا أخبرنا النبي الصادق صلى الله عليه وسلم أن جل بعث النار من هاتين الأمتين يوم القيامة. أخبرنا النبي الصادق أن جل بعث النار من هاتين الأمتين يوم القيامة. فتنبر ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك ينادي الله يوم القيامة على آدم فيقول يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك فيقول الحق تبارك وتعالى أخرج بعث النار أخرج بعث النار فيقول آدم عليه السلام وما بعث النار وما بعث النار فيقول الله عز وجل من كل ألفٍ تسعمائةٌ وتسعةٌ وتسعون اللهم سلم سلم يا رب من كل ألفٍ تسعمائةٌ وتسعةٌ وتسعون أي إلى النار وواحد إلى الجنة من كل ألف تسعمائةٌ وتسعة وتسعون يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعند فعندئذن أي لحظةً يأمر الله آدم أن يخرج بعث النار ويستفسر آدم عن بعث النار فيجيبه العزيز الغفار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها يعني في هذه اللحظة وهذا هو التحقيق والتدقيق في هذه اللحظة فعندئذ يشيب الصغير تصور طفلا صغيرا حينما يسمع هذا النداء في أرض المحشر بين يدي الحق تبارك وتعالى بين رب العزة وآدم يشيب شعره وهو الطفل الذي لم يفعل شيئا على الإطلاق فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها من الهول والفزع والرعب وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفو الصحيحين أيضا فشق ذلك على الناس حتى تغيرت تشهوهم ولا شك أن المراد بالناس هنا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية قالوا يا رسول الله إذا أخذ من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون أي إلى النار فماذا يبقى, فماذا يبقى؟ وفي رواية فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشروا بشارة من الصادق أبشروا فمن يأجوج ومأجوج فمن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد يعني هذا إن فسرنا الآن أن من كل ألف يأخذ من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار من أمتين اثنتين فقط من بين سبعين أمه من الأمة ألا وهي أو ألا وهما جوج وماجوج ومن أمة النبي يدخل إلى النار واحد إلى النار انتبه مع من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار من أمتين اثنتين من جوج وماجوج فحسب ومن أمة النبي واحد صلى الله عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة وقد لا تصور كثير منكم الآن هذا الرقم وهذا العدد الضخم إلا إذا علم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أمة بين سبعين أمة من الأمم أمة واحدة تشكل ربع أهل الجنة من بين سبعين أمة يا لها من كرامة ومما زادني فخرا وتيها وجدت بأخمصي قطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي إنها كرامة قال عليه الصلاة والسلام أبشروا فمن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد فكبر أصحاب النبي قالوا الله أكبر فقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا كبر أصحاب النبي الله أكبر فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة جزاكم الله خيراً فعلتم فعل أصحاب النبي فكبرنا فكبرنا كبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الثالثة والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة ثم قال وذلك فما أنتم في الناس أي في الأمم كلها إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود هذه رواية أبي سعيد في الصحيحين خذوا رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين أيضا رواية رقراقة جدا يقول ابن مسعود كنا مع النبي في قبة صلى الله عليه وسلم أي في خيمة فسأل النبي مباشرة تكلم مع أصحابه وقال اترضون ان تكونوا ربع أهل الجنة هكذا؟ أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ كلنا نعم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ كلنا نعم. فسأل المرة الثالثة: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ كلنا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس بيده لا لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك؟ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر فأمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة نعم أمة مرحومة وكرمة قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن أود أن أقف وقفة هادئة اختصرة لأقول بأن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية ولكنها خيرية مستمدة من الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة بحملها وبلاغها إلى الناس ولذلك علّن الله خيرية الأمة بشروط فقال سبحانه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإن تخلى كثير من أفراد الأمة عن شروط الخيرية فلا خير فيه وإن كانت الخيرية في مجموع الأمة لا تنقطع لكن لا خير في من لم يحقق شرط الخيرية لهذه الأمة من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان بالله تبارك وتعالى وإن النظر الآن إلى واقع أمة كرمت على كل الأمم سيبتي دما بدل الدم وما يجري الآن على أرض كوسوفا لمن أعظم الأدلة العملية على ذل ومهانة هذه الأمة يوم أن تخلت عن شروط الخيرية التي ما كرمت إلا بها وأنا أكرر دائما وأقول حتى لا يصطدم الشباب بنصوص ثابتة في القرآن والسنة وبواقع أليم أكرر دائما وأقول لكم إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير بحال ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباء ولا تحاب هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات فلا بد أن نقف على هذه الحقيقة لنعلم أن ما يجري الآن للمسلمين للأمة كلها إنما هو سنة ربانية عادلة لا تتبدل ولا تتغير لكل من تخلى عن شروط الخيرية وانحرف عن منهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم أن يعاني ما تعانيه الأمة الآن من ذل وهوان سنن تلك السنن لا تحابي أحدا من الخل مهما زعمنا لنفسنا أننا من خير أمة وأننا وأننا لا خير أمة بشروط الخيرية فمن تخلى عن شروط الخيرية فلا خير فيه يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لابنته لريحانته لفاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا تقل انا ابن فلان لا ما عملك ما التزامك ما دينك ما عقيدتك فلا نبغي ان تغتر هذه الامة بانها تنتسب الى سلف زكاه الله عز وجل وناداه يوم أن حقق شروط الخيرية ناداه رب البرية بقوله كنتم خير أمة فهذا النداء ابتداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا شروط الخيرية فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا بالله تبارك وتعالى لكن أمة النبي كما ذكرت في الجملة هي خير أمة بلا نزاع, بلا نزاع كنتم خير أمة أخرجت للناس وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل ومن الأحاديث الرقيقة جدا في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما ذهب إلى المقابر يوما وهو بين أصحابه رضوان الله عليهم سلم النبي على أهل الديار وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا وددت الحديث الصحيح وددت أن قد رأينا إخواننا فقال الصحابة رضوان الله عليهم أولسنا إخوانك يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أي من أمتك قالوا كيف تعرفوا من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله كيف تعرفهم أيوم يوم القيامة أنت رأيتنا لكن كيف تعرف أمتك ممن لم يأتي بعد فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة الغرة شعر أبيض في جبين الفرس الأسود أو التحجيل شعر أبيض في قدم الفرس الأسود أو شعر أسود في قدم الفرس الأبيض وهكذا الغرة شعر بارز أبيض وخالف اللون الذي عليه الفرس فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم أي شديدة السواد. ألا يعرف خيله هل يعرف خيله المحجلة صاحبة الغر أم لا يعرفها فقال عليه الصلاة والسلام فإنهم يأتونا أي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء يعرف النبي وإخوانه ممن آمن به صلى الله عليه وسلم من غير الصحابة بآثار الوضوء بالغرة أي بهذا النور الذي يصطع في جبينه المداوم على الوضوء وكذلك النور الذي يصطع في قدمه من آثار الوضوء ولذلك يا إخوة قال أبو هريرة فمن أراد أن يوطي غرته فليفعل أي فليحافظ على الوضوء, الوضوء واليداوم عليه وليكثر منه فإن الوضوء رحمة بل وسلاح للمؤمنين إذن أرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة, وتسعة وتسعون, وتسعون ومنكم واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين طبيعة يأجوج ومأجوج يبين طبيعة يأجوج ومأجوج ويبين أنهم بعث النار أو أنهم جل بعث النار ويطمئن في الوقت ذاته أصحابه رضوان الله عليهم وأمته من بعدهم أنهم مع أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يبين للصحابة وللأمة من بعدهم أنهم مع أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا ونستطيع أيضا أن نتبين بيسر طبيعة هاتين الأمتين من حوار القرآن من حوار القرآن مع ملك مؤمن عادل صالح يقال له ذو القرنين الذي حما أمة من الأمم في عصره من هاتين الأمتين المفسدتين المخربتين يأجوج ومأجوج فتنبر معي لنتعرف من خلال القرآن على طبيعة هاتين الأمتين قال الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا رحلة ثانية حفصت حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحاطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا انظر إلى جلال القرآن وجماله وأود أيضا أن أصل ما أصلت في الجزئية الأولى من أن كلاما كثيرا لا قدم له ولا ساق من الصحة قد شحنت به الكتب عن ذي القرنين اختلف في اسمه ابتداء فروي يا بصغة التمريض والتضعيف روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذي القرنين رجل اسمه عبد الله ابن الضحاك ابن معد وقيل مصعب ابن عبد الله ابن قنان من الأزد ثم من قحطان وقيل غير ذلك وسمي بذي القرنين لأنه بلغ المشرق والمغرب حيث تطلع الشمس بين قرني الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقيل غير ذلك والله أعلم بالصواب لكن الذي يجب أن نؤمن به وأن نكتفي به هو أن ذا القرنين رجل مؤمن صالح من ملوك الأرض آتاه الله عز وجل من كل أسباب القوة فكان رجلا ورعا ذكيا تقيا استطاع أن يوظف هذه الأسباب لنصرة ديني الحق تبارك وتعالى ولا مغل أحد احترم عقله وعلمه أن يتجاوز البت ما ذكره القرآن في ذي القرنين. إذ لو علم الله في الزيادة عما سطر في القرآن خيرا لزاد سبحانه وتعالى ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة عما نقل إلينا في السنة الصحيحة خيرا لزاد. فيجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نقف عندما وقف عنده القرآن فالنص القرآني كما سمعناه الآن لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرني وهذه سمة بارزة في قصص القرآن الكريم فالتسجيل التاريخي ليس مقصودا في القرآن في الجملة وإنما المراد توضيح العظة والعبرة بعد تأصيل العقيدة والذي يجزم بتحديد شخصية ذي القرنين لا يحترم عقلا ولا علما ولا يقف عند دليل صحيح بل ولا يستطيع أحد أيضا مدقق أن يحدد على وجه الجزم والقطع رحلاته الثلاث التي ذكرها القرآن ولا أن يحدد مكان السد الذي بناه انتبه فسوف أسأل في هذا أسئلة كثيرة أقول لا يوجد أحد يحترم عقله وعلمه واقف عند الدليل الصريح القرآني والصحيح النبوي يستطيع أن يجزم بمكان السد الذي بناه ذو القرني ولا يستطيع أن يجزم بمكان الرحلات الثلاث التي رحلها ذو القرني وعلى هذا بلا حاجة لنا أبدا في ذكر الأقوال الكثيرة المختلفة للمؤرخين التي لا دليل عليها ولنقف فقط أمام النص القرآني وأمام النص النبوي لنأخذ العظة والعبرة من الناحية ولنتعرف على المعنى القرآني من أقوال أئمة المفسرين من ناحية الأخرى دون إصراف في الخيال أو جري وراء الإسرائيليات والأساطير والأوهام وآية القصة باختصار يا إخوة يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرى من ذكر من ذي القرنين، والآية تبين أن سؤالا طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن ذي القرنين، والسؤال هنا من مشرك مكة، سأل النبي عن ذي القرنين وعن أهل الكهف. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي بقوله قل وهذه اللفظة كما يسميها علماء اللغة والتفسير قل التلقينية انتبه لهذه اللفظة قل التلقينية قل التلقينية أي تؤكد هذه اللفظة كلمة قل أن القصة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي وحي من عند الله عز وجل فواجب علينا إذن نحن المسلمين أن نؤمن بهذا البيان النبوي الصادق الثابت عن ذي القرنين وعن يأجوج مأجوج ولا ينبغي ألا نحاكم هذا النص القرآني المحكم إلى أي مصدر آخر من المصادر وأن نكتفي به وألا لا نلهث كما ذكرت وراء الإسرائيليات والأخبار والأساطير قل سأتلو عليكم منه ذكر ومن هنا هي من التبعضية أيضا قل سأتلو عليكم منه ذكرى أي لن أقص عليكم كل قصة ذي القرنين بل سأتلو أي سأقص عليكم من قصته شيئا من ذلك قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أي أعطاه الله تبارك وتعالى سلطانا عظيما وهيأ له أسباب الحكم وانتبه معي والفتح والنصر فالتمكين في الأرض في الأرض مسند إلى خالق السماء والأرض. إن مكنا، انتبهوا، إن مكنا. من الذي مكن؟ الله عز وجل. فلا بد أن يقف كل مفسر للقرآن وكل داعية وكل شيخ يجلس ليفسر كتاب الله عز وجل. لا بد أن يقف مع القرآن هذه الوقفة وأن يعالج بهذه الآيات واقع الأمة الآن كما عالج النبي بهذه الآيات واقع الصحابة أول مرة. أقول الأمة. قد هيى الله عز وجل لها أسباب العز والنصر والاستخلاف والتمكين لكنها لم تتبع سببا لم تأخذ بالأسباب الأمة غنية والأمة كبيرة من النحاء العددية مليار وربع في آخر الإحصائيات مليار وربع عدد ضخم غنية من الله عليه بمناخ وسط فهي أمة وسط بكل ما تحمله كلمة الوسطية من معاني وسط في الأرض وسط يعني عدل وحكم على كل الأمم وسط ومن الله عز وجل عليه بعقول لو تدبرتم الآن ووقفتم مع أعظم ما أنتجته البشرية في العصر الحديث من اختراعات لعلمتم يقينا أن وراء هذه الاختراعات الهائلة العقول المسلمة العقول المسلمة في اوروبا وامريكا وانتم تتابعون علماءنا من مصر حتى على وجه الخصوص الذين يكرمون في اوروبا وامريكا كرمون وقفوا في بلاد المسلمين امام روتين قاتل حال بينهم وبين العطاء والابداع فطردهم هذا الروتين القاتل فهجروا هذه الديار وقرجوا الى بلاد الكفر استقطبطهم هذه البلاد ووضعت الامكانيات والطاقات والقدرات والاموال تحت ايديهم فابدعوا, فأبدعوا. واعطوا للبشرية بل ولدول الكفر ما تعلمون وما تستمعون وما تتابعون فالامة لم تأخذ بالاسباب بأسباب القوة وقد حباه الله عز وجل أسباب القوة وأسباب النص وأسباب العز وأسباب التمكين يقول الله في حق ذي القرنين فأتبع سببه أي أخذ بالاسباب وبالوسائل التي هياها الله عز وجل ويسرها له وهذا دليل على فطنة ذي القرنين وذكاي وتبدأ أولى رحلات ذي القرنين وانتبهوا معه الرحلة الأولى نحو المغرب بنص القرآن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة فالمغرب هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لذي القرنين ولا شك أنه مختلف من موضع إلى آخر ومن إنسان إلى آخر كما, كما ذكرت وفي هذا الموطن وجد ذي القرنين قوما خير في أمرهم بعدما انتصر عليهم خير في أمرهم إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وعاملهم بالحسنة قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فرد رد حكيما عجيبا قال يدل هذا الرد على ذكائه وفطمه وعدله ورحمته قال أما الظالم الكافر فسوف نعذبه وإن رد إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك عذبه الله عز وجل عذابا أشد وأما المؤمن الصالح فهو المقرب إلينا الحبيب لدينا لكن انظر إلى الأدب في الرد قال قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فقدم من أدبه للمؤمن الصالح جزاء الله عز وجل ثم بعد ذلك قال وسنقول له من أمرنا يصرى فكأن جزاء الله هو الأفضل والأكمل له أما قولنا له فقد يأتي في المرتبة التالية والثانية وبهذا الدستور العادل الحكيم يقدم ذو القرنين لكل مسؤول على وجه الأرض منهجاً عمليا للتعامل الوظيفي والإداري قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه في عذابا عذاباً نكرا وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنة وسنقول له من أمرنا يسر منهج في التعامل الوظيفي منهج في التعامل الإداري مع الموظفين يجب على كل مسؤول مؤمن أن ينفذه وأن يطبقه الذي نراه الآن نرى هذا المنهج قد اختل في عالمنا فأصبح المتزلفون والمتملقون والمنافقون المجيدون على العزف على أوتار التملق والنفاق والمداهنة هم المقربون وأصبح الصادقون العاملون ممن لا يجيدون العزف واللعب على أوتار التملق والنفاق هم المؤخرون ثم توجه هذا القرني في رحلته الثالثة الثانية نحو المشرق تجه ناحية المشرق ناحية المخالفة للمغرب حتى اذا بلغ مطلع الشمس اي المكان الذي تشرق منه الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرة اي لا يحجبهم شيء عن حر الشمس كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة قوم في العراء لا يسكنون بيوتا لا من اللبن ولا من الوضع ثم ترك ذو القرنين هؤلاء واتجه إلى الشمال إلى موضع يقال له بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وهذا هو المراد لا يكادون أفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد لا يستطيع أحد يا إخوة أن يجزم على وجه التحديد موضع السد. أين موضع السد ولذا اختلفت أقوال المفسرين فيه اختلافا كبيرا وفي تحديد هذا المكان ومن ثم كما ذكرت ما لم يثبت دليل عن الصادق الذي لا انطق للهوى فلا نبغي أن نلهث كثيرا وراء الأخبار المكذوبة والآثار الموضوعة لنتعرف على مكان السدين لو عدتم إلى كتب التفسير ستقرؤون كلاما كبيرا أو طويلا كثيرا ومنهم من حدد ها هذا الموطن بصور بس الصين العظيم ومنهم من قال كلاما غير ذلك لكن لا دليل من كلام الصادق الذي لا ينطق على عن مكان السد. المهم أن ذا القرنين وجد عند هذين السدين أودونهما بنص القرآن قوما لا فهون قولا لا يفهمون لغة غيرهم من البشر ولا تفاعلون معهم هم قوم منغلقون على أنفسهم لا يجدون التخاطب والتعامل مع الآخرين ويأجوج ومأجوج يهجمون ويغيرون عليهم من الآن إلى آخر فعرضوا على ذي القرنين ما شاء من الأموال ليقيم لهم سدا ليحميهم من يأجوج ومأجوج فرد عليهم ذي القرنين بعفة وزهدة وقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة اي لا حاجة لي في مالكم فقد اتاني الله عز وجل خيرا مما عندكم ومنحني كل اسباب القوة والعز والتمكين. ما مكني فيه ربي خير. ولكن ذا القرنين اراد ان يعلمهم درسا عمليا من دروس الجد والعمل. حتى لا يجلسوا للكسل. فحسن. فطلب منهم ان يعينوه بانفسهم في العمل والبناء لهذا السد. فقال. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما وكأنه يقول لهم بلغة عصرنا التخطيط الهندسي والعلمي والتنفيذ لهذا المشروع الضخم علي لكنني أريد العمالة أريد موظفين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي ساعدوني في بناء هذا السد العظيم ونحن سنتكفل بكل شيء من الإمكانيات والقدرات والطاقات وما أحوج الأمة إلى هذه القاعدة الجليلة يا إخوة فكم في الأمة من مواهب معطلة ومن طاقات وقدرات مهدرة وكم من شباب يتمنى أن يبدل شيئا لكنه لا يدري ماذا يفعل فالقيادة الناجحة هي التي توظف هذه الطاقات ولا تدع هذه القدرات معطلة بل يجب عليها أن تجعل أو أن تهيئ لها من الأسباب ما تعمل فيه الإسلام لا يحب التسول ولا يحب السؤال وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الاسلام يدعو الى العمل. ويحث على العمل. وما جعل الاسلام للفقير في المال الغني حقا الا وقد حث الاسلام الفقير نفسه على العمل. فان تعطل لعاهة او لمرض او لعذر. وقدر الله عز وجل عليه عجزا احال بينه وبين العمل فحينئذ يجب على الأمة المسلمة ان تقف الى جوار هذا العاجز الذي لم يستطع ان يقدم شيئا. لكن ان يأتي رجل فقير من الله عليه القوة ومن الله عليه الصحة ويمد يده للسؤال مباشرة دون ان يبحث عن عمل الاسلام يرفض ذلك ويكره ذلك ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر كما قال النبي الصادق صلى الله عليه وسلم وبدأ ذو القرنين في تنفيذ المشروع وبدأ ذو القرنين في تنفيذ المشروع الضخم بتحضير المواد الاولية فقال تدبر آتوني صبر الحديد. اي قطع الحديد الضخمة. فجاءوه بها. فامرهم ان يضعوها بعضها فوق بعض في هذا المضيق بين السدين. تصور كيف بنت القرنين السدين. حتى ساوت هذه القطع الحديدية قمتي الجبلين او السدين. تصور طريق اوادي بين سدين بين جبلين عظيمين. فجاء ذو القرنين وأمرهم أن يقطعوا الحديد قطعاً ضخمة ووضعوا قطع الحديد في هذا الوادي بين هذين السدين حتى ساوت قمة الجبلين ثم أمرهم ذو القرنين بإيقاد النار تحت هذا الحديد ولك أن تتصور بشاعة هذه النيران التي تتأجج تحت قطع ضخمة من الحديد بين جبلين كبيرين حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة والقطر والنحاس المصهور المذاب أمر عجيب وهذه المرحلة الثانية من مراحل هذا المشروع أمر بإذابة النحاس ثم أمرهم بصاهر أو بسكب هذا النحاس المنصهر المذاب على قطع الحديد بين السدين ليخالط النحاس المنصهر قطعة الحديد وكان ذو القرنين اول من فكر ونفذ وقوى الحديد بالنحاس وسبق بذلك ذو القرنين علماء القرن العشرين الذين وصلوا الى هذه الحقيقة العلمية الهائلة في تقوية الحديد بالنحاس قال حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرر عليه قطرة جميل وانتهى القرنين من السد من البناء وجاء أجوج ومأجوج على عادتهم ليعبروا المضيق بين السدين ليصلوا إلى هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل بأنهم لا أكادون يفقهون قولا فوجدوا هذا المضيق بين السدين مغلقا متصور معي وعيش الموقف مغلقة بالحديد والنحاس فعجزوا عن تسلقه وعجزوا عن نبشه أو اختراقه وشوف القرآن بيعبر إزاي سبحان الله يقول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة نحاس وحديد لكن انظر إلى اللطيفة الكرآني الرقيقة في الفعلين فحذف التاء في الفعل الأول فما وأثبت التاء في الفعل الثاني وما استطاع لفتة أرآني عجيبة وجميلة فما استطاع هي يظهروا أي يتسلقوا عليه أو يعبروه وما استطاعو له نقبة حذفت التاء في الفعل الأول فما استطاعو هذه التاء يا إخوة تسمى عند علماء اللغة بتاء الخفة تسمى عند علماء اللغة بتاء الخفة فحذفت التاء في الفعل الأول للتخفيف لتناسب هذه الخفة خفة حركتهم في التسلق وأثبتت التاء في الفعل الثاني ولو فعل التنقيب فالتنقيب يحتاج إلى قوة وإلى جهاد وإلى صبر وهذا العمل الشاق فيه شيء من التؤدى والوقت فأثبتت التاء في الفعل الثاني للثقل ليتناسب مع ثقل فعلهم في النقل وما استطاعوا له نقل انظروا إلى جمال القرآن يا سبحان الله لنعلم أنه ما من حرف في كلمة إلا وهي موضوعة للعليم الخبير سبحانه وتعالى يبقى بقيت التاء في الفعل الثاني وهو الأنسب للسياق الذي يناسب هذا الحدث فالنقب يحتاج إلى وقت وجهد ومشقة وأدوات للحفر وأدوات للتنقيب وإلى رجال وإلى جهد وإلى مشقة وهذا كله تنقض فيه الأوقات بل والأعمار فبقيت التاء للثقل وحذفت التاء في الأولى ألا وهي تاء الخفة لتتناسب مع خفة حركتهم في محاولتهم للتسلق على هذا السد المنيع فما أن يظهروه وما استطاع له نقبة وبعد هذا العمل ينظر ذو القرنين إلى مشروعه الضخم هل مالك إلى سده العظيم الذي حفظ الناس من افساد يأجوج ومأجوج ومن غارتهم فلم يتملكه الغرور لم يتملكه الغرور ولم تسكره نشرة العلم ولا لذة القوة ولكنه تصاغر وتضائل وأذعن لمن علمه فقال قولته الجميلة المباركة هذا رحمة من ربي ما ألشي فن الإدارة هذه قولتهم الآن فن الإدارة أنا أعمل بالكمبيوتر عندي موظفين أكفاء أو عندي موظفون أكفاء فن الإدارة العقلية أنا لا أود أن أقلل من هذا أبداً لا تفهم هذا الكلام على غير ما أريد لا أود أن أقلل لا من شأن الكفاءة العقلية ولا من شأن الكمبيوتر ولا من شأن الموظفين الأكفاء أبدا وإنما أود أن أقول ينبغي أن لا تذكرنا نشوة العلم وقوة الميكنة العلمية الحديثة وإنما يجب علينا أن نذعن لمن علمنا ومكننا علم الإنسان ما لم يعلم قال هذا رحمة من رب من رب أدب عجيب قال هذا رحمة من ربي ثم التفت إلى السامعين والحاضرين ليعلمهم حقيقة عقدية قرآنية بل نبوية سيخبر بها بعد آلاف السنين محمد صلى الله عليه وسلم فبين لهم معتقده الصافي فقال اسمع فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا الله يعني هذا السد ذو القرنين يعلم انه سينهار وسيزول في اليوم الذي حدده الله فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ان الله هو الذي اذن باجاد هذا السد وهو الذي امر ببنائه وهو الذي سيأذن في الوقت المعلوم بنهياره في الوقت الذي يقدر فيه اليأجوج ومأجوج الخروج كعلامة كبيرة من العلامات الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا الآية حتى إذا فتحت فتحت فتحت إذن من الذي سيأمر بالفتح آه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حال بينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوما فزع وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فقالت زينب النبي صلى الله عليه يقول ويل للعرب من شر قد اقترب ثم قال فتح اليوم من ردم ردمي الوسد بقى من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق النبي بإصبعيه الإبهام والسبابة مثل هذا فقالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وقد بين الصادق وتنبر كلاما الذي لا أنطق عن الهوى بأبيه وأمي بين كيف سينقض هذا السد الذي بناه ذو القرنين وبين كيف سأخرج يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي راه أحمد في مسنده الترمذي في سننه وابن ماجد في السنن وحبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه على شرط الشيخين وأقره أي أقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم إذن هم في حياة لكن كيف هي؟ أين هم؟ لا يعلم ذلك إلا سبحانه وتعالى يقول النبي إن يأجوجه وما أجوجه يحفرون يعني يحفرون ماذا؟ السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس سبحان الله حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أي كبيرهم ارجعوا فسنحفره غدا ارجعوا فسنحفره غدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيعيده الله أشد ما كان فيعيده الله أشد ما كان فقال عليه الصلاة والسلام حتى إذا بلغت مدتهم يعني انتهى الوقت الذي حدده الله عز وجل لهم حتى إذا بلغت مدتهم أي انتهت وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم اسمع ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله فاستثنى في هذه المرة هه. قال الله لنبيه وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إن إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أي شاء الله لا سألام استثنى وخلي بالك الاستثناء ده لأمر أراده الله لأن وقت خروجهم قد حان قد حان والله العظيم اللي يقف مع هذه النصوص يحب الله حبا ويحب النبي حبا ويعلم أنه ما من ورق في شجرة على وجه الأرض تسقط إلا بأمره إيه ده يخرج في الوقت الذي أراده وينطق الله كبرهم بالاستثناء في الوقت الذي شاءه ما فيش يا إخواننا شيء في الكون صدفة لا قلت قل لك لقيت فلان بالصدفة صدفة إيه صدفة مين كل شيء في الكون بقدر ما أتيت الليلة إلى هنا برغبته بقدر بقدر ما ارتبطت بامرأتك كزوجة إلا بقدر كل شيء في الكون بقدر ومن استقر في قلبه الإيمان بالقدر حلوه وشره أو خيره وشره ساعد في الدنيا والآخرة ساعد في الدنيا والآخرة وأنتم تعلمون أنه ركن من أركان الإيمان وسأفصل الحديث في الإيمان بالقدر بعد الانتهاء من دروس الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله تعالى ارجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله واستثنى فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه المرات السابقة فيرجعون والله عز وجل يعيده أشده ما كان لكن هذه المرة يعودون إلى حفرهم الذي تركوه عليه فيحفرونه يقول فيعودون إليه وهو كهيئته يوم تركوه فيحفرون ويخرجون على الناس فينشفون الماء اللهم سلم يا رب عوذ بالله عم نزل يهود. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيقولون هذا اللفظ بقى في رواة مسلم ذكرته أنا في قول ذلك يقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء هكذا يقول يا أجوش لأن الله عز وجل يأمر عيسى بن مرن كما سأقوله الآن ويقول حرز عبادي إلى الطور يعني أنج بعبادي ممن آمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى صلى الله عليه وسلم حرزهم إلى الطور يعني أنجمهم إلى جبل الطور فقد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم إلى لا قدرة لأحد بقتالهم فحينما ينطلق وجوج ومجوج فلا يجدون أحد نقابلهم فيظنون أنهم قد قضوا على أهل الأرض ويتطلعون للقضاء على أهل السماء فيقولون هلما لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم النشاب السهام والنبال والرماح فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء فيرد الله عز وجل عليهم نشابهم مخطوبة دمى انظروا إلى الفتنة ليزدادوا فتنة فقولون كما في رواة الإمام أحمد والترمذي والحاكم التي أذكرها الآن يقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ولك أن تصور هذه الجرأة العجيبة من هؤلاء المجرمين المفسدين الخبثاء في الأرض وابتليت الأرض في ذات الوقت بفتنة أخرى حالكة ألا وهي فتنة الدجال أحسنت ف يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمع بقى إلى رواية النواس وأختم بها ورواية النواس من سبحانه صحيح مسلم يقول النبي فبينما هو كذلك أي الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارات البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين أي ثوبين معصفرين أي مصبوغين بلون يميل إلى الصفرة واضعا كفيه أي عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه يعني احنا رأسه هكذا قطر يعني نزل منه ماء قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ على نبينا وعلى الصلاة والسلام يقول النبي فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله وقولنا أن باب لد هو مطر تلأبيب ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال فيمسح عيسى عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام فبينما هو كذلك أي عيسى إذ أوحى الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم أي لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور أي اجمع عبادي إلى جبل الطور واجعله لهم حرزا ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حد ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها من ماء، ويمر آخر فاقلون لقد كان بهذه مرة ماء، لقد كان بهذه مرة ماء، وهم لسه البعد هم اللي مخلصين عليه، الحمد يقول فيمر آخرهما يقول لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى خلاص يخاف ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أي يتضرعون إلى الله بالدعاء أن يهلك يأجوج ومأجوج اسمع فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم والنغف دودة صغيرة تخرج في أنف البعير والأغنام نغف يرسل الله عز وجل عليهم يعني على أجوج ومأجوج النغف في رقابهم فيصبحون فرسة. اي قتل كموت نفس واحدة. اللي كانوا قولوا قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء. يقتلهم رب الارض والسماء بايه? بالدود. بالدود. دودة. تأتي في العمق. فتجعل الجندية او الرجل منهم مقتولا في الارض. قتلهم الله عز وجل جميعا. كقتل نفس واحدة. سبحانه وتعالى. يقول فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسة. كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض لأنهم كانوا فين؟ على جبل الطور ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنه من من؟ يأجوج ومأجوج فيرغب نبي الله عيسى إلى الله يعني يتضرع عز وجل. إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض منهم. اسمع يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت. بخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية التي كانت من أغلى إن لم تكن أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة العربية. سما البخت. ولذلك النبي صلى قال في النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. كأسنمة. الأسنمة جمع سنام. والسنام هو الجزء الذي يعلو على ظهر البعير اللي احنا بنسميه الصنم لكن اسمه سنام فالنبي شبه المرأة العارية الكازية المتبرجة شبه رأسها الفارغ بالسنام الفارغ على ظهر الابل على ظهر البخت لان العربية في ارض الجزيرة كان السنام انمال اصبح السنام فارغة فيصبح هذا الابل او هذا البعير غير مرغوب فيه لانه يصبح مريضا او هزيلا او كبيرا يصبح يعني لا قيمة له فكذلك المرأة المتبرجة العارية الكاسية يعني رأسها فارغ كسنام البعير الفارغ. رؤسهن كاسنمة البخت المائلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. تصور بقى الطير. كأعناق البخت. طير ادي عرق الابل. بس مش يعني البخت لي يعني ضخمة الاجسام جدا. كاسنمة البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر مطر شديد جدا فيغسل به الأرض حتى يتركها كالزلفه أو كالزلقه أي كالمرآة التي تتلألأ من شدة الصفاء واللمعان سبحان الله ويقال يقول النبي عيسى ويقال للارض أنبتي ثمرتك وردي بركتك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس في الارض يتهارجون فيها تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة وأكمل الحديث إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وهم العرض وإيا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع تحيات دار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع القاهرة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com